سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لمهتدير أن هدان الله ربنا لا توزيق قلوبنا بعد إذا ديتنا وهبرنا من يد كرامة إنك أنت الوحى ربنا غفر لنا ولي اخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم ظالمين ولا شقاء بعد رحمتك يا رب القاهر ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم علمنا ما علمنا، وعلمنا علمتنا، ورزقنا علمنا ورزنا عبده. فسبنا الله ونؤمن به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله مصلّي على محمد وعلى محمد، على إبراهيم. وبارك على محمد كما على على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم. وصلنا في هذه المقدمات إلى انتهنا من المقدمه الأولى وهي العلم تعتعى حد العلم والمقدمة الثانية وهي الموضوع والمقدمه الثالثه وهي الواضع والرابعة وهي النسبة والآن المقدمة الخامسة وهي مستمد هذا الفن هذا الفن وهو الفقه هذا العلم وهو الفقه مستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنت المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ضوابط وقوانين الفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه جمعها علم الاصول هذه القوانين والطواب جمعها علم الأسر. و وحكمه حكم تعلم الفقه أنه منه ما هو واسع وعيني ومنه ما هو واسع وكفائي فما تعلق به عمله وأيضاً بالنسبة لكل فرد، بالنسبة لكل فرد ما تعلق به العمل وبالنسبة لكل فرد واسع وعيني فما تعلق به العمل بالنسبة لمجموع الناس أو ما كانت حاجة مجموعة الناس إليه يسمى أي أي يسمى اليمن كفاي يسمى فردا كفاي ذني قسمه إلى قسمين إلى فردا كفاي فردا عيني فردا كفاي الفردا العيني بالنسبة لي أميته ك الصلاة تعلم أحكام السلاة فرض عيني على كل مسلم تعلم أحكام الصوم فرض عيني على كل مسلم تعلم كيفية أداء ما يجب من القرآن في الصلاة وعلمي فرض عيني على كل مسلم تعلم كيفية أداء الأذكار الواجبة في الصلاة أو في الصلاة وكذلك تعلم الحج بالنسبة لمن ملكه تعلم أحكام الحج بالنسبة لمن كان قادر ملكه ملكه ملكه الزياد ملك والراحل وكان قادرا في نفسه على الحج وتعلم أحكام أيضا الزكاة لي من ملك النصاب يجب عليه تعلم أحكام الزكاة وهكذا من أراد أن يتث يجب عليه تعلم أحكام Clone ومن أراد أن يبيع يجب عليه تعلم أحكام上 فهكذا كل ما يريده المسلم في هذه الحياة يجب عليه أن يتعلم أحكامه وجوب العينية وما لم يتعلق به كالقضاء بالنسبة لي شخصي ليس قاضيا هذا فرض الكفاية وكل بيع بالنسبة لإنسان لا يمارسه فرض كفايه وهكذا وواضع ونسبة ومستمد منه وفاضله فاضله كذلك من الأمور من هذه المقدمات فاضل الفقه فاضل كل علم بحسب موضوعه كل علم يشرفه بحسن المطوع علم الفقه علم من في العلوم لأن به إقامة العلاقة على الوجه الصحيح بين العبد وربه وبين العبد ومخلوقات الله وبه إخلاح العبد لنفسه لأنه سيحكمها من خلاله في منهج الله تبارك وتعالى فاضليه وحكميه واسمه يسمى علم الفقه وما افاد فائدته هي اصلاح الدنيا المترتب عليه السعاده في الاخره هي إصلاح الأحوال الدنيوية وهذا الإصلاح مترتب عليه جزاء وذوابه والنعين الأخروي الأبد وما أفاد والمسائل مسائله الكبيرة هي العبادات والمعاملات وطبعا العبادات هي الحج والصلاه والصوم والزكاه بنوعا ما تنقسم الى عده اقسام دينيه واخلاقيه والخاصه والظهور بسم الله بهذا المسائل فتلك عشر من المناوسة وبعضهم منها على بعض اقتصر ومن يكون يدري جميعا انتصر الآن بعد هذه المقدمات سنبدأ في كتاب اقتصر الإمام الشيخ خليل والوسحق الجندي هذا الكتاب اختصره الشيخ علي من كتاب جامع الأمهات لمن الحاشم أو شرح أولا هذا الكتاب شرحه في كتابه التوضيح. جامع الأمهات شرحه في كتابه التوضيع في ستة مجلدات ثم بعد ذلك اختصره وأضاف إلي وقضى في جمع وتصنيف هذا الكتاب ما يقارب عشرين سنة وبيده إلى كتاب النكاح وتوفي قبل أن يبيضة الباقي، ولكنه تركه مكتوبا مسودا، فبيجده طلابه بعده، ووضع الله عليه قبولا غريبا جدا، لأنه حتى قال في العدو أنه أنفعه. من مدونه الامام مالك مدونه الإمام مدونه الامام صحن مدونه الامام صحن التي اخذها عن عن ابن قاسم، والتي تعاقب عليها رحمه الله هو اللي اخذها اسد بن نفرات عن مالك نائب القاسم اللي اخذها عبد بن قاسم سبب في ذلك أنه رجع في كتابه هذا إلى أمهات في قيملك، فبإضافة إلى المدوّلة لصحن الموازي للمواز، والعتبية للعتب، والواضحة لمن حبيب المجموع محمد بن إبراهيم بن عبدوس مجموعة محمد بن إبراهيم بن عبدوس والمبسوط والمبسوطة القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي والمختلطة عبد الرحمن بن قاسم فحر المهم و جاءت جاء هذا المختصر قصارة وزودة غريبة جمعت أربعمائة أربعمائة ألف أربعمائة واشتغل به الناس ابتداء من القرن الثامن اشتغالا كبيرا وأصبح هو المذهب المالك قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير المضطر لرحمة ربي المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل من إصحاق المالك يقول الفقير المضطر يا لرحمة ربي الفقير وصف له والفقير في اللغة المحتاج والأصل في ذلك أنه تظهر فقراته لشدة احتياجه أنه أن فقرات أن فقرات ظاهرية تبدو وتظهر لشدة احتياجه وفقير موصف منه فقر يفقر فهو فقير اي محتاج اقول الفقير المضطر الفقير هنا فقير لله الفقير لله لا للعباد اقول الفقير المضطر لرحمه ربي المضطر يعني الذي لا غنى له عن رحمه ربي ومثله في ذلك مثل سائر الناس لا غنالي أحدين عن رحمة الله تبعك وتعالى وما بكم من نعمتها من الله يقول المضطر المضطر لرحمة ربه مضطر لرحمة ربه أي, الم... أي... الذي لا غنى له عن رحمة ربي. و لذلك لا غنى لأي عبد و... وهذا وهذه قاعدة مع... مضطردة لا غنى لأي عبد ولا لأي مخلوق الرحمة الله تبارك وتعالى ولذلك الرحمة شاملة لعباد في هذه الدنيا أحمتي وسعت كل شيء لكن في الآخرة ستكتب لمن التقيلة الخاص التي وسعت كل شيء فسيكتبوا هاي للتقوم ويجوتنسقها والذين هم الذين الرسول النبي الذي جلهم وكتب لهم دعم في التراتي وإنجيل يأمرهم بما عروه وأنهم عالمون كروه حلوهم ويحرم عليهم عنهم التي عليه و لذلك في حديث الشيخين لو يعلم العبد ما عند الله من الرحمة ما قنط طلبا علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته ولو يعلم ال يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طنع في جنته فقدر المضطر لرحمة ربه ولذلك من اوصاف الله تبارك وتعالى من الله الرحمن اي الذي رحمته شميلة زنيا أخر والرب هو السيد والمصلح والقائم بالشأن. المنكسر التعبير ممكن خاطره المكسر انكسر الشيء الى منفصل وانكسار الخاطر معناه شعور عذبي باحتياج و إلى الله تبارك وتعالى والضعف عن القيام بأي شيء إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى وشعوره بأنه لا نافع ولا ضار إلا الله واعتماده على الله في مفتوى والانكسار من موجبات استجابة الدعاء لأن العبد فيه يكون أقرب مراقبة لله تبارك وتعالى أقرب مراقبة لله تبارك وتعالى وبالتالي هو مضنة من مضاني استجابة الدعاء عندما ما يكسر خاطر العبد فهي مبادل للدعاء لأن المنكسره خاطره يكون حاضرا في اظن به ومراقبا لله تبارك وتعالى نعم. لما قال خليل بن اسحاق هذا اسمه خليل بن اسحاق الجندي لقلة القله لقلة عملت في قله العبيد في الانكسار هذا ما سببه لهم سببه له قلة العمل والتقوى قلة العمل الصالح وقلة التقوى والتقوى تعرفها كما عرفها الله تبارك وتعالى ليس البرون تولوجهكم قبل المستقع والمغرب ولكن البرون عمل بالله ولوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت على حبي والقماء والهتامى والبساكين والبنى السبيل والسائين وفي الرقاء وآقام الصلاة وآت الزكاة والمهون بعد بعدهم إلى عهد وصفى من الله البساء والضراء وحين البز أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الطب عرفا علي بن أبي طالب الله عنه بأن الخوف من الجليل الاستعداد اليوم الرحب عرفه ابن عباس رضي الله عنه بأن كمال اجتناب الامتهام قال ابن عاشر حاصل التقوى اجتناب الامتهام بظاهر وباطن بيده خليل بن إسحاق المالكي خليل بن إسحاق المالكي هذا اسمه وهو من شهري علماء المالكية ومصري فأخذ العلم عن عن الشيخ المنوفي أخذ الفقه المالكي عن الشيخ المنوفي وسمع منه الرشيد درس اللغة على ابن أبلهادي ودرس وأفتاء وأجاده والتدريس نعم الحمد لله حمدًا هو فيما تزايد من النعم الحمد لله حمدًا هو فيما تزايد من النعم الحمد لله والحمد البدو الحمد لله تبارك وتعالى بدو بسم الله الرحمن الله لله تبارك وتعالى بالحمد لله علمنا الله تبارك وتعالى لرسوله الله تبارك وتعالى افتتح القرآن استحسوه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم افتتح القرآن كله الحمد لله رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امر لي كل بارد بن بسم الله فهو ابتر وفي الواعي الحمد لله فهو وفي الواعي الحمد لله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله التي فيها اما ان تكون العادي واما تكون الى استغاق كانت العادي معناها الحمد المعهود معروف لله تبارك وتعالى لا لغيره وإذا كانت في سراقها معناها جميع المحام ذي وهو كذلك لأن الحمد يتوجه للمحمود لسببين السبب الأول هو لفضائله وهو كماله والسبب الثاني فواضله وهي نعم الله تبارك وتعالى محمده للأمرين المعادل لفضائله وهو واضله الحمد لله حمد هذا مصدر مؤكد لي الحمل، وفيما تزايد من النعمة، وفيما تزايد من النعمة وهذا من أبلغ الحد من جاهل الحنف أن يقول أن أحمد الله هكذا، لأن نعم الله لا تحصى، وإن تعودون يوم الله لا تحصوها، ومنسزايده على الدواء، ولهذا يعسره. شكرها كما قال الشاعر إذا كان شكرين يعمة الله يعمة عليا وفي أمثالها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام وتسعد الحمد الواحد ما تزايده من النعم نعم والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم الشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم الحمد تعريفه هو الثناء بالجميع لمستحقه على جهة تعظيم والتبجيء وهو عموني الشكر لأن الحمد يكون في مقابل السراء وفي مقابل الضراء يكون على السراء والضراء لأن الله تبارك وتعالى أعلم مصالح عباد فإذا ثاقع إليهم ضرا فهو أصلح لهم وإذا ثاقع إليهم نفع فهذه نعمة منه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في حال السراء الحمد لله الذين بهمتينة المصالحة وفي حال الضراء الحمد لله على كل حال، والشكر أخص الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نداه في رضاه متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا لهوزه بالنعم الشكر يكون في مقابل النعم خاصة نعم الشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم على ما أولانا ما من الفضل، لأن كل العطايا التي أعطاها الله تبارك وتعالى من صحة ومال وعمر وعلم وعمل صالح هي من فضل الله تبارك وتعالى ولا يستحقها العبد على الله تبارك وتعالى وحتى لو أن العبد عمل كل ما في وسعه وكان من أكبر الناس عامله لا يستحق شيء لا يستحق شيئا إلا إلى من الله تبارك وتعالى عليه به، ولهذا من دابي الدعاء بفضلك اللهم دابي عمري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قال لن يدخل أحد أحد الجنة بعمري، قال أولئك رسول الله. قال ولا انا إلا ان ذا ان يتعبد لله نعم اا اذا العدل والكرم والكرم هو هو العطاء من العطاء الذي يعطي الذي يعطي الكريم هذا العطاء الذي يعطي الذي ياتي من الكريم هو الكرم نعم لا أفسي ثناء عليه هو كما أذن على نفسي. لا أفسي ثناء عليه. لا يستطيع العبد ولا أفسي ذنّا عليه. وكذلك كل العبدي لا يستطيع الثناء على الله لأن الله تبارك وتعالى متصف بوصاف الكمال المطلق ومن الزهرة وصا كل أوصاف النقص. ولا يستطيع أحد احصاء كماله. ولكن أبلغ شيء أن يقال هو كما أذن على نفسه هو كما أذن على نفسه كما في الحديث هذه صيغة الحديث كما أذنى على نفسه لهم وإني أعذب لضاك من استخدقك وأعذب معافاتك من قوتك وأعذب بكمك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أذنت على نفسك نعم ونسأله اللطفة ونسأله اللطفة والعانة في جروع الأحوال ونسأله اللطفة اللطفة هو إظهار الأمور في أضادها كما ليوسف هذه الأمور في أضادها كما فعل, فعل الله سبحانه وتعالى يوسف صياره رقا لكي ينال إزن وملكة ربه تعالى وأسأله اللطفة التوفيق وأقال... وأسأله اللطفة والإعانة الإعانة العون هو المدد والعون من الله لا يستغني عن العبد لأنه إذا لم عن وما لبليئ كما قال ابن مالك وما لبليئ إلبتوا عنه كفاف وما لبليئ إلبتوا عنه كفاف في المعان مؤيد وما لبليئ إلبتوا عنه كفاف كفاف في عرب بعونه في المعان مؤيد وَمَا لِبْلِئٍ إِلَّا بْتُعِنْهُ كِفَاءٍ نعم ولهذا يعقوب قال الله المستعان على ما تصفه وإذنان عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي اذنوا وبشروه بالجنة على بلوات الصيف قال الله المستعان نعم ونسأله المطفل الإعانته في جميع الأحوال حديث الترمية الصالح وحال حلول إنسان في رمسك ونسأله ونسأله المطفل إنسان في جميع الأحوال وحال حلول حال حلو الإنسان في رمسه عطفها على جميع الأحوال عطف الخاص على العام وفيد الاهتمام به حال حلو الإنسان في رمسه لأنه هو أهم الأوقات لأن العبد إذا خرج من الدنيا وهو مؤمن ولقي الله وهو مؤمن، انتهت مشاكله وإذا لم يصلح عمله ولن يصلح مع ربه قبل الموت فقد خسر خسارا خسران مبينا لا ردنا نعم حالة الإنسان فهم سيئة في قبره م. الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجل الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجل وهذا ذنى بالصلاة بعد الحام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعجبة بالإجماع في الأمر لقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين لم عليه وسلم تسل وواجبة إذا ذكر بقوله صلى الله عليه وسلم البخير من ذكرت عنده ولم يصلي عليه واجبة عند بعض الأئمة في الصلاة كالشارعي والإمام أحمد والصلاة من الله رحمته ومن الملائكة السغهار ومن السائر الآدمين دعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب زيادة الرفعة والمكانة والشرف له في الملائكة الأعلى نعم. الصلاة والسلام, والسلام على محمد الامام الأمان نعم. الصلاة على محمد سيد العرب العجم. يا محمد بن عبد الله سيد العرب العجم. نعم هو أفضل خلق الله لإطلاق ولا خلاف في نعم المبعوث لسائر الأمم المبعوث لسائر الأمم ما صنّاك إلّا كافئ الناس بالشين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى آله وعلى وعلى آله وأصحابه الآب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار من تهرو من الرجس هم أهل بيته أعطمته والحسنان وعالم وباعتبار من حرم الصدق وصدقهم بن مهاشم وقيل قول الشافعي وأحمد معهم بن مطلب وباعتبار الدعاء هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه صلى الله أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أعمى ولو تخللته الإيمان الإيمانه إيمانه هو بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقية ولو كان أعمى ولو تخللته الإيمان الإيمانه إيمانه هو بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقية ولو, ولو كان أعمى لم يره وما على ذلك ولو تخلل ذلك ردة فهو صاحبه وأهله وأزواجه وازواجههم ومهاتهم وملمونة منت الحارث وشمويرية منت الحارث وزين أبو منت شحسن زين أبو منت خزيمة وأم مائي. نعم و... وهم نعم هات وما هات وذريته هات وما هات وما هات وما هات وما هات قاسم والطار وعلى على قول انهم اربعه على قول انهم ثلاثة ثلاثه على قول انهم سبعه لكن اصح الأقوال انهم ثلاثة قاسم والطار طيب وبناته أبعى بالتهاق زينه رقيه ومكرزمه وباطنته ولكن لم يعقب من ذريته إلا الحسن والحسن ما بقيت ذريه فلم يبقى منهم احد أمته أفضل, أفضل أمم وأمته أفضل أمم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل أمم كنت خال أمتي أخرجت للناس تمرون بمعروفة من عينك مما زادني طلباً وشوقاً وكتب أخنصي أطأ أسري تقولي تحت قولك يا عبادي وأن صيغت أحمد الناب نعم ولذلك في حديث مسلم النجليل أتالي النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بأن الله سيرضيه ولا يسوءه في أمتي نعم وبعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم عالم التحقيق وبعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم عالم التحقيق هذا دعاء السبب التأليف هو أنه طلب منه أن يؤلف هذا الكتاب فذهب التريل في عند علماء إما أن يكون الطلب بلسان المقال وإما أن يكون الطلب بلسان الحالة فإذا رأوا حاجة الناس إلى مؤلف معين ألفوا فيه إلى إلى علم معين ألفوا فيه وإذا أيضا طلب منهم ورأوا صدقا من الطالب رأوا صدقا من الطالبين تقريبا تالفه في المعين والياء ان لم يكونوا الياءان ارياء ولا فخرا ولا طلبا لتسجيل ماتي لمعته اذان الله جل وعلا تحقيق هذا لا الله عليها ولا اظهر اي التحقيق عليم ولا علامات تحقيق اي التحرير والتدقيق في, في سلك وبهم أنفع طريق وسلك بنابهم أنفع طريق هذا وعلا بنا بنابهم أنفع طريق نعم. أنفع السبيل مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مختصرا فعلوه مختصرا أن يؤلم له مختصرا الكتابة يجمع كثيرا من الأحكام في قليل من الإباعات مختصرا لا المنسبة، المنسبة، المنسبة، المنسبة، دار نعم. مبيناً لما به الفتوى يبينا لما به الفتوى ما يفتي به لائمه ائمه المالكيه ما درج عليه الفتوى ما عليه الفتوى عند هؤلاء الائمه يبين أنه يعتمد على ما درجت ما درست عليه الفتوى أجبت سؤالهم بعد الاستخار فأجبت سؤالهم بعد الاستخار وهذا هو السنة السنة أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل ينبغي أن يستشير ويستخد ما خاب من استخار ولا نزم من استشار لا. نشير بفيها للمدونة بدأ هنا يذكر مصطلحاته فقال مصطلحاته في الكتاب فقال إنه يشير بفيها المدونة. إذا قال فيها فيعني به المدونة سواء أو كذلك أي ضمير مؤنث ورد لم يرجع على شيء معين فيعني به المدون أي ضمير مؤنث ضمير غيبة مؤنث لم يرده على شيء سابق فهو المدون نعم وبأوائل إلى اختلاف شارحيها في فهمها. وبأوائل إلى اختلاف شارحيها في. إلى قال أوائل معناه أن شارح المدقونة في هذه القضية اختلفوا في فهمها. فيقول أحيانا أوائل، ويقول أحيانا تويلان، ويقول أحيانا تويلان. وبالاختيار للأخمي. وبالاختيار للأخمي. لا كلمة. بالاختيار هي مادة الاختيار. اللخمي. وهو ابو الحسن علي بن محمد اللخمي وكتابه التبصر كتابه التبصر هذا جمع فيه مادة فقهيه هامة وأيضا أكثر فيه من اختياراته فهو رجع إلى هذا الكتاب ومادة الاختيار يشير بهاء للأخمي لكن إن كان بصغة الأسم فذلك كان بصغة الفعل فذلك الاختيار هو في نفسه وبالسمه فالاختيار هو الاختيار إذا قال اختار، معناها أن اللخم أن هذا اختيار اللخمي اجتهاد اللخمي أما إذا قال اختيار أو أي صغة من الصغة الاسم فذلك يعني أنه أن اللخمي يختاره من عندة أقوال اللخمي إما أن يختار من عندة أقوال وإما أن يختار بناء على استحسانه واجتهاده الخاص فإذا اختار بنائا على اجتهاده الخاص فخليل يعبر بفعل وإذا اختار بناء على أنه فقط رجح أحد الأقوال على الأخرى فخليل يعبر عن ذلك بالاسم نعم وبالترجيح و... لابن يونس كذلك أن مادة الترجيح يشير بهالي بيونس وهو أبو بكر محمد بن عبد الله ابن يونس وعنده كتاب الجامع وهذا الكتاب جمع فيه أدلة المذهب المال، ولهذا كان يسمى مصحف المذهب. كذا يسمى مصحف المذهب. وعند هو كذلك كتاب التفسير، وعند كتاب في الفعل. فإذا قال، إذا عبر الخليل بالفعل، بالفعل من من من من ترجحه. ومن رجحه فهذا يعني أن ابن ابن يونس اشت هذا يعني أن ابن يونس اشت أن هذا هو اجتهاده أن هذا هو بيونس. اجتهاد يونس اجتهاد يونس يعني هذا اخت... اجتهاده هو هو واستحسانه أما إذا عبر خليل باسم فمعناها أن ابن يونس اختار هذا القول ورجحه التي اقوالا اخرى رشحها نعم على الاقوال الاخرى اختارهم التي اقوالها مرشحه بن دي لبن على الظهور رشد هو في في في من من المقصود به ابن رشدين الجد صاحب كتاب الموهدات والمقدمات صاحب كتاب البيان والتحصين وهو أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشدين الجد وليس ابن رشدين الحفيظ صاحب بداية المجتهر ونهاية المختصد يا عمي و بالقول المازري كذلك و بالقول المازري كذلك مادة القول كذلك المازري ذا كانت بصيغة الفعلية المازري، هذا اجتهاد المازري بنفسه اختياره واستغاره واستحسانه وإذا كانت من صيعة الاسم فهذا اختيار المازري من أقوال مختلفة وترجحه من أقوال مختلفة المازري هو أبو عبد الله محمد بن علي المازري عنده كتاب المؤلم بفوائد مصير و... نعم لما قال وحيث قلت خلاف ذلك للاختلاف في التشير وحيث قلت خلاف وحيث قال في النص خلاف فمعناه أن علماء المالكي يختلفون في تشريع هذه القضية يعني يختلفوا في أي القولين أشهر نعم وحيث ذكرت قولين أو أقوال فذلك لعال و... الاطلاع و... في الفريع وعلى أمراهية ف... والأشهر الأشهر من مصطلحات الترجيح مصطلحات الترجيح عند المالكيه منها الاشهر ومنها الاظهر ومنها المذهب ومنها المعتمد ومنها الاصح ومنها الاقوى ومنها الصحيح ومنها الراجح ومنها الارجح هذه كلهم مصطلحات الترجح والاختيار فالأشهر ما كفر قائل على الصحيح والأرجح ما قويه دليله والصحيح مقابل مقابل الضعيف والمؤتمن مقابل ما لم يذهب إليه أكثر ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما لم يذهب إليه أكثر المؤلفين وأكثر العلماء في المذهب وهكذا ذكرت, أو, أقوالاً ذكرت أو أقوال فذلك لعدم اطلاع في الفرع على الرحية المسوسة حيث ذكرت أو أقوال فذلك لعدم اطلاع في على الرحية المسوسة معناها إذا قال في المسألة قولان أو قال أقوال فمعناه أنه لم يطلع في الفروع التي جمع منها مؤلفه على أرجحية نص علها مختلفة ومن فضل على أقواض لم يبط فيها الإنية بالترجيح والتضعيف نعم أعتبر من المفاهيم المفهوم الشرط فقط وأعتبر من المفاهيم المفهوم الشرط فقط المفاهيم المخالفة يعتبر منها مفهوم الشرط فقط فمفاهي المخالفة هي مفهوم الشرط مفهوم الاستثناء مفهوم الله أعرف هو مفهوم هو مفهوم الحصر إذن أولوها من مفاهيم الشعب ومفاهيم مخالفة يعتبر منها مفهوم الشرط فقط نعم وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط وأشير بصحيحة أو استحسنة إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو صدهره نعم وأشير بصحيحة أو استحسنة إذا قال صحيحان أو استحسنه، فيعني أن الشيخ قال الذي نقدمه يعني أن الشيخ قال اللخمي وابن يونس وابن رشدي والمازري استوهر هذا أو استحسنه لكنه لم ينص عليه نعم وبالتربد لتربد المتأخرين في النقل نعم وبالتربد لتربد المتأخرين في النقل أو لعدمه أو لعدم نص المتقدمين أو لعدم نص قال تردد، فمعناه أن المتاخرون ترددوا في نقل هذه المساله ترددوا في هذه المثالة. في نقل هذه في نقلها. و... أو لعدم أو أن هذه لم ينص عليها المتقدمون تكلموا بعد. من أبي زيد القرواني متاخر ومن أب من أبي القرواني فما فوق حاولاء متقدم وعبد الأبي زيد القرواني توفي سنته ثلاثمائة واستكملها ماذا إذا ما بعد هذا التاريخ أصحابه متاخرو المذهب أصحابه متاخرو المذهب وناقضي هذا التاريخ أصحابه متقدمو المذهب نعم وبلو إلى خلاف المذهبي وبلو إلى خلاف المذهبي لا قال لو قد تريد للغاية ولكنها في الاول تدل الى خلاف المذهبي يشير بها الى خلاف المذهبي. معناها ان مالك أن مذهب مالك خالفه من المذاهب الاخرى مذهب في هذه القضيه وبدلو خلاف خلاف مذهبي إلى خلاف مذهبي <تصفيق> والله أسأل الله لا إيه لا آخرة مهمة إذا انتهت المصطلحات أي المصطلحات تظهرها أيضا المصطلحات التي ثاقها الحطاب في في حاشيته على الدرتير فكان يغمسه مثلا بعبق لعبد الباقي سقاني وكان يغمسه بحاء لثاقاد السقاني السق في السق في حاشيته على على على على, على, على, على الكبير الدلت كان يقول عبق لعبد الباقي سقاني وكان يقول ح الحطاب وب البناني و و ش شباخيت و الرصاص لمصطفى الرماس الخشيتته و ت ت للتتاري و ت لأخره، هذه المستصفات أيضا تبعها، تبعها شرح مختصر خليل، وهو خضابه والخضاب والجبيت، دائما شنقت هذا صاحب، ناس له الذي أنا درسنا هذا شرحه ميسر، شرحه مختصر خليل في شرحه يسمى ميسر، شرحه محكم ومختصر ولكنه زود لا. وهو بطبع والله أسأل ان ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء والله أسأل ان ينفع به من جمعه أو, او, او, او من الله أسأل دعاء الله أسأل ان ينفع به من كتبه وجمعه او جمعه, و جمعه, و جمعه, و جمعه, و جمعه و سعى في شيء وحصله اصعب شيء نعم أسأل ان ينفع به من عيد الجمله الله اسال الله الله اسال والله اسال ان ينفع به من كتبه او قراه او حصله او سعى نعم والله اسال ان ينفع به من كتبه او جمعه او كتبه او قراه نعم. او حصله او سعى في شيء من كتبه أنا من نشره عن طريق تكثيره بالكتابة أو قرأه أو اطلع عليه حتى ينتفع بماه أو حصله حفظه حتى يحصده على الأم أو سعى في شيء منه درسه وعانى عليه نعم. والله يعصمنا من الزلل والله يعصمنا من الزلل وهذا دعا أيضا يسأل تبارك وتعالى أن يعصمه من الزلل في هذا العمل المهم المترتب عليه سعاده الدنيا و ان فيه من الزل نعم و يوفقنا في التوضيح لا الزل هو الخطا و وإن و يوفق التوفيق هو خلق و على الطاعه ثم اعتذر لذوي الالباب وإن ان ويوفقنا في طول العمل. ويوفقنا في العمل في... في ما نكتبه وما نعمل نعم. ثم اعتذر لزوال الألباب. ثم بدأ يعتذر لينبه على أن الإنسان من طبيعته الخطا من طبيعته القصور ولو كان من عند غل الله لوجدوا لو فيه خلاف كثيرا كما قال الشافعي. قال له المويط يا أبا عبد الله قال خذ هذا الكتاب على ما فيه من خطأ يعني كتاب رسالة قال ألا تصبحوا لنا يا أبا عبد الله قال ألا تسمع قول الله تبارك وتعالى ولو كان من أنفاء الله إذا وجدوا في اختلاف الكريم نعم ثم أعتذرني ذوي الألباب من التقصير وعلى في هذا الكتاب ذوي الألباب له العقول نعم من التقصير من, من, من عدم الكمال الواقع في هذا الكتاب اللي حصل في كتاب هذا ولكن لا لك ان تتعلموا من اجل ان تتعلموا ان الله يسالك من اجل ان ان الله يسالك من اجل ان يكونوا من اجل ان من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا لا عين الرضا عن كل لعين كليلة كما أن عين السخط توجد مساوية فإذا نظر بعين القضاء الصواب اتتفع بها الناس بينما نظر بعين السخط والطعن فالناس ولها انتشار. نعم. فما كانوا من نقص كملوه ما كانوا من نقص كملوه فإذا نظره بعين الصواب يدفعهم هذا إلى أن يكملوا نقصه. نعم. آه. ومن خطئي أصلحو ووو لا وإنصحوا أخطاءه. وينتجعه ببقيته واذا نظره بعين السخط رموه ولا لم ينتهي بها أحد. فقلما يخلص مصنف من العشوات. فقلما يخلص مصنف من, من, من لا يخلص مصنفهم. قلما قلما هذه ليس قلما يخلص يا من بالحثرة الجواد يكو نهاب ينفع الحدث وحكم الخبث بالمطمئ وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من نادا أو ذاب بعد جمود أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو زنوب أو فضل طهارتهما أو طهارتهما أو فضل طهارتهما أو كثيرا خلط بنجس لم يغير أو شك فيه يغيره وشكا أو شك في المعرفة أو شك في المغيره هل يضع سيتكلم الآن عن الطهارة الطهارة تنقسم إلى قسمين إلى طهارة حسية وطهارة معنوية الطهارة المعنوية هي التي وإذا الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم لتطهير البشرية من الأوساخ والأردان والخبائث المعنوية بالدرجة الأولى ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في صورة البقرة ربنا فيه رسولا منه فتلو عليهم آياته ويعلنهم سلطاب والحكلة ويزكيه إنك أنت العزيز لحكم ويقول تبارك وتعالى أيضا في سورة الجمعة والذين بعد جلوميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا منهم قابلين يضل العلمون هذه الطهارة كذلك هي المقصود عند جماعة من المهسرين بقول الله تبارك وتعالى وزيابك فطاهر أيه المدثرو إذا أنزل عمك المكبر وزيابك فطاهر واتتدلو بقلب الشاعر شككت بالرمح إذا صم زيابه ليس الكريم على الخن محرما شككت بالرمح إذا أصم زيابه لا مثيتي في شق زياب وإنما المغدنا والقلب القلب هذا هنا هو القلب وهذه الطهارة تكون أولا من أدران الشرك بالله أدران الشرك بالله وذانيا من أوساخ أمراض القلوب وأرفان أمراض القلوب والسبب كل ما وما يزيله عينا وجهنا إذن أمراض القلوب كالحسد والرياء والعجب والصنعة وغيرها لأن الإنسان إذا لم يطهر من هذه الأمراض لا يستطيع أن يتحلى بمقامات اليقين لأن التحلي إنما يكون بعد التخلي بعد التخلي من هذه الأساة يكون التحلي بمقاماته كالإيمان الصحيح التوبة بالإيمان بالله اي توكل عليه والزهد والورع والخوف والرجاء وحب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم آه. آه. ثم القسم الثاني هو الطهارة المعنوية الطهار المعدة الحسية والطهار الحسية تزالوا ترفعوا وسيلة تحصيلها هو الماء الماء الضو طهار الحسية وسيلة تحصيلها والماء الضو الذي خلق الله تبارك وتعالى منه كل كل شيء جميعا من كل شيء والأصل في ذلك الأصل في اشتراق الماء لهذه الطهارة هو قول الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمروا لا تقم الصلاة وأنتم سكاراه حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبان لعابين سبيل حتى وإن مرضى أو على سفر إذا جاء أحد منكم من ما من طيب وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين صلات فاغسروا وجهكم وإيديكم من برؤوسكم الكعبين وين كنتم جنوبا وين وإن كنتم, كنتم مغافر جاء أحد منكم من أو لمستم النساء فلا تجدوا ما أم فتأمنوا الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال إذ يغشيكم المعاسم المنتمن وينزل عليكم منها السماء ما اللي يظاهركم به وليهبعكم نجس الشيطان وليابط على قلوبكم ويذبت وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر قلت الرياح نواقحة أنزلنا من السماء ما أنفأسقناكم وما أنت له بخاسم وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وأنزلنا من السماء ما أنطهورا إن به بدأ تنبيتهم وأنزلنا من السماء ما به بدأ تنبيتهم ونسقيهم بما خلقنا ألوانهم وأناسهم كالهيط فقد صرفناه بينهم ليدك نفس الآية الذي مرجع الزحريني هلا هو الذي هلا عاد من خلق إذن قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون من ما بقدر في الأرض وإنا على لهاب لكم من من جنات من نخيل يكون فيها منها يكون فيها منها وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة فاطر هذا المراث هذا المراث والشراب وهذا مش جاهز من كن تأكلون الحرق قليلا وتستخرجون حية تلبسونها إذن هذه الآيات تبين أن الماء هو المادة التي يمكن أن تحصل بها الطهارة الحسية وثواء في ذلك الماء النازل من السماء فغرا أو الذي نزل من السماء و. خسيه في الارض او الذي جرى على سطح الارض كالدناري او الذي اختفت في الارض كالمياه الجوفيه او الذي سقط فورا وتلقاه الناس كناري بغداد